لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا ا ل ق ب ل ة التي كنت عليها إ ل ا لنعلم الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه و إ ن كانت ل ك ب ي ر ة إ ل ا على الذين هدى الله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 فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم ش ط ر ا وان الذين اوتوا الكتاب ليعلمون انه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون و ل موسوعه ا ل ذ ي ن و و ت ا ا ا ل ك ت ب ب ك ل آ ي ة ما للعلوم و ق ب ت ك الاسلاميه أنت بتابع ب ق ت ه م م و بعضهم بتابع ق بعض ولئن ت ت ب ع أ ه ه و ا ء من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 ومن حيث خ ر ج ج ت فولي و ه ك شطر ا ل م س ج د ا ل ح ر ا م من وإنه للحق ر ب ك وما ا ل ل ه بغافل ع م م ا ت ع ل و ن ومن ح ي ث خرجت ج فولي و ه ك ش ي ر المسجد ا ل ح ر ا م و ح ي ث م ا ك ن ت م فولوا ج ه ك م شطرة لألا ي ك و ن ل ل ن ا س عليكم ح ج ة إلا الذين ظ ل م و ا منهم فلا ت ع ي و موسوعه ل ل ك م ت ت د و ن ك م ا أ ر س ل ن ا فيكم ر س و ل م ن ك س ي ت للعلوم و م ك الكتاب ك ويعلمكم م الاسلاميه ت ك م و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 فلا جناح عليه أ ن يطوف بهما ومن تطوع خيرا ف إ ن الله شاكر عليهم إ ن الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب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 و إ ل ه ك م إله و ا ح د لا و ل ه إ ل ا هو ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م إن في خ ل ق ا ل س م ا ا و و ت ا ل أ ر ض و ا خ ت ل ا ف ا ل ل ل ي و ا ل ن ه ا ر و ا ل ف ل ك ا ل ت ي تجري في البحر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 و م ن ن ا ل ا س من يتخذ و ع ه ا ل ل ه ن ا ب و ن ه م كحب ا ل ل ل ه و ا ذ ي ن آمنوا أشد حبا أشد ل ل ه و ل و ي م ا ل ا ظ ل م و ه إذ ي ر و ن أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب ا ل ق و ة لله ج م ي ع ا وأن ل ل ه شديد ا ل ع ن ا ب و ا ا ل ذ ي ن اتبعوا ل ل ع ذ ا ب و ت ت ق ط ع ب ه م ا ل أ س ب ا ب و ق ا ل ا ل ذ ي ن اتبعوا لو أن وَإِنَّ لَنَا ك موسوعه ة ف ن ت ب ر م م ك النابلسي تَبَرْوَأُوا ك ذ ر ي ه م ا للعلوم ه أ م ا ح س ر الاسلاميه ت ع ي ه م م و هُمْ ر ج ي ن ن ن ا ل موسوعه النابلسي ا س ا ل أ ر ض ح ل ا ل و م الاسلاميه ي ط عَدُوٌ م ب إ ن م ا ي أ م ر ك م بالسوء والفحشاء وأن تقولوا, وان تقولوا على الله ما لا تعلمون و إ ذ ا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما أ ل ف ي ن ا عليه آ ب ا ء ن ا أ و ل و كان آ ب ا ء ه م لا يعقلون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 طيبات ما ر ز ق ن ا ك م و ا ل ل ه إن كنتم ت إياه ع ب د و ن إنما ح ر م ع ل ي ك م الميتة ا و ل د م و ل ل ح م ا خ ن ز ي ر وما أ ه ل ل به غير الله فمن ط ربحيه ذ ا عاد فلا إ ث م عليه إ ن ا ل ل ه غفور ر ح ي م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 موسوعه ا ل ا م الصلاة وآت الزكاة والموفون ب د ه م إ ذ ا عاهدوا ا و ل ص ا ب ر ن في ا ل ب أ س ا ء و ا ل ض ل ع ل و ح ي ن ا ل ب أ س أ و ل ئ ك ا ل ذ ي ن ه اسماء و الله م ا ل م ت ق و ن ى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 ف م ن اعتدى ب ع د ذ ل ك فله ع ذ ا ب أ ل ي م ولكم ف ي ا للعلوم ق ص ص ا حياة يا و الألباب ل ك م ت ت ق ن كتب ك ع ل ي إ ذ ا حضر أحدكم ا ل م و ت ترك إن ر خ ي ا ا ل و و ص ي ة ل ل ا ل د ي ن و ا ل أ ق ر ب ب ي ن ا ل م ع ر و ف ا ع ل ء الله الحسنى م بعدما سمعه فمن إ ن ا ا إثمه على ل ذ ي يبدلونه سميع عليم الله إن فمن خاف من موسى ج ن ف ا أ و إ ث م ا فاصلح بينهم فلا إ ث م عليه إ ن الله غفور رحيم يا أيها الذين آ م ن و ا كتب ع ل ي ك م ا ل ص ي ا م كما ك ت ب ع ل ى ا ل ذ ي ن من ق ب للعلوم ك م ك م ت ت ق ن أ ي ا الاسلاميه ن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 و ل ت ك موسوعه ل ا ا ل ع د ل الله ت ك ب ر و ا ل ى ما د النابلسي ك م و ع ل ك ك م ت ش ر و و إ ذ سألك ع ا ا د دعوة ي عني فإني قريب أجيب د دعان ا إذا ع ي ف ل ت ج و للعلوم ي و ه م ي ر ش د ن أحل ل ك ليلة الاسلاميه ص ي م ك لفضيله ا ل ك م و أ م ح م ل ب ا س ل ه م علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم و ع ف ى عنكم ف ا ل آ ن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين ّ لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم ا ت م ا ل ص ي ا م الى الليل ولا تباشروهن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 يسألونك هي الأهلة قل عن م و ا ا ق ي ت ل ل ن س و ا البر بأن تأتوا ل وليس البيوت ح ج بأن من ظ ه و ر ه ا و ل ك ن ا ل ب ر ومن اتقى ل ب ي و أبوابها واتقوا ت من ل ل ه ل ع ل ك م ت ف ل ح و ن و ق ا ت ل و ا في س ب ي ل ا ل ل الذين ل ه ا ي ن ق ت و ك م ولا تعتدوا ل ا إن ل ه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 فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين و أ ن ف ق و ا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم إ ل ى التهلكه واحسنوا ان الله يحب المحسنين واتموا الحج والعمره لله ف إ ن أ ح ص ر ت م فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أ و به أ ذ ن من راسه ف ف د ي ة من صيام او ص د ق ة أ و نسك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 ذلك لمن لم يكن أ ه ل ه حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أ ن الله شديد العقاب الحج أ ش ه ر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير ع ر ك ه الهدى ل شركه الحرام دعويه غير ربحيه ذات مضمون اجتماعي ل ر واذكروه كما هداكم و إ ن كنتم من قبله لمن الضالين ثم افيضوا من حيث افاض الناس واستغفروا الله, واستغفروا الله ان الله غفور رحيم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 ح س ن م و ق ن ا ع ذ ا ل ن ا أ و ل ئ ك ل ه م نصيب م م ا كسبوا و ا ل ل ه س ر ي ع ا ل ح س ا ب